والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أردناه إلا الحسنى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 يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا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 بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم آفوسهم وضاقت عليهم آفوسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن